بوك تو بنك ستاشن بنك خمسة, وخمسون. خمسة وخمسون. العمل العمل كايوس دربة كوكيوس بروفاسيا ما هي وظيفتك؟ ما هي وظيفتك؟ مانو فيريس كيديتوياس. وظيفة زوجي طبيب. وظيفة زوجي طبيب. اش ديربو بوسيدينوس ميديتسينوس سيري مي. حتى منتصف النهار. انا اشتغل كممرضه حتى منتصف النهار. Netrukus mes gausime pensiją. Qriban, sən təqaad. Qriban, sən təqaad. Bet mukeshi dideli. Lekin al والتأمين الصحي ملف كوك برفسيكت ماذا تريد أن تصبح يومما? ماذا تريد أن تصبح يوماً ما؟ أشن جو بوت أريد أن أصبح مهنداً أريد أن أصبح مهندس؟ ع نرسةرست أريد أن أدررس في الجامعة أريد أن أدرس في الجامعةش أنا طالب متدرب أنا طاللب متدرب أش أجدرب ندوق لا أكسب الكثير. لا أكسب الكثير أشتلك بركتكا أوسينية أنا أتدرب خارج البلاد أنا أتدرب خارج البلادتي فيكس شف هذا هو رئيسي في العمل هذا هو رئسي في العمل. Aš turiu malonius bendradarbiaus. Lydyya zumala' lutafa'. Lydyya zumala' lutafa'. Per pietus mes visuomet einame į valgyklą. Nadhhabu da'iman waqta adh-dhuhr ila al ابحث عن وظيفة ابحث عن وظيفة. صار لي عام عاطل عن العمل عاطل عن العمل شو يا يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل Jūžad fį hādėl balad kathyr žitin, min al an al amal. Prašoma paspausti www.bukdu.di, kad pamatytumėte knygas ir parsisiusiote naujausią versiją.